ونتكلم عن مندوبات تتعلق بالسعي وميناء مزدلفة وعرفة وبعض الأحكام المتعلقة بالرمي فنقول وبالله التوفيق إن المصنف ذكر هذه المندوبات على النحو التالي فقال وللسعي شروط الصلاة وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك وخروجه لمنا قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزوله بنمر وخطبتان بعد الزوال ثم أذنى وجمع بين الظهرين إثر الزوال ودعاء وتذرع للغروب ووقوفه بوضوء وركوبه به ثم قيام إلا لتعب بالنسبة للسعي يستحب للمرء فيه أن يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث وأن يكون ساترا للعورة أما استقبال القبلة هنا فغير ممكن بمعنى أن الإنسان يحصل للسعي نفس شروط الصلاة المتقدمة عدا شرط استقبال القبلة ومن هنا لو أن وضوء الإنسان انتقض أو أصابته جنبه أثناء سعيه يندب له التطهر ويبني على ما قطع وليس هذا فيه إخلال بالموالاة الواجبة لأن الأمر فيه يسير ويتصور فيه نقد نضوء وتتصور فيه الجنابة مع صحة النسك والاتصال بركعتي الطواف بالاحتلام فيما لو نام الإنسان نوما خفيفا عقب سلامه من ركعتي الطواف من المشتحبات كذلك للإمامي أن يخطب خطبة واحدة بعد ظهر يوم السابع من ذي الحجة على مشهور المذهب لا يجلس في وسطها فهي خطبة واحدة يفتتحها بالتلبية إن كان المرء محرما وباقي الخطبة يفتتحها بالتكبير هذا ما جرى عليه المصنف لكن الراجح في المذهب أنه يخطب, أنه يخطب خطبتين وأنهما سنة وأن الإمام يجلس في وسطهما تماماً بتمام كما هو الحال في خطبة الجمعة ماذا يصنع الإمام في هذه الخطبة أو في هاتين الخطبتين؟ عليه حينئذ أن يخبر الناس أو يعلم الناس المناسك التي يفعلونها بعد يخرجون إلى منى يصلون بها الظهر في وقتها المفتار قصراً والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا بها ليلة عرفة ويصلوا الصبح بمنا ويذهبون لعرفة بعد دروع الشمس وهكذا يعني الإمام يعرفهم في الخطبة بقية المناسك التالية من المستحبات أيضا أبنائنا الطلاب أن يخرج الناس يوم التروية وهو يوم الثامن لمنا بقدر ما يدركون بها الظهر قصرا بوقتها المختار حتى ولو وافق يوم الجمعة فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والشارح يشير بقوله والناظم يشير بقوله ولو وافق يوم الجمعة إلى أنه إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة فالأفضل صلاة الظهر فالأفضل أن يصلوا الظهر بميناء لأجل الإصراع بالمنافق ولا يصلي الجمعة قبل خروجهم لإدراك فضية الحرم وهذا إذا كانوا مسافرين أما المقيمون الذين يريدون الحج <تصفيق> سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة هؤلاء يجب عليهم صلاة الجمعة بمكة قبل أن يذهبون إلى منا ومن المستحبات أن يبيتوا بمنا في ليلة التاسع ويصلون بها الصبح ويسيروا من منى إلى عرفات بعد طروع الشمس ولا يتجاوزوا بطن نحصر قبله لأنه في حكم منى. كما يندب أو يستحب نزول الإمام وغيره وغيره بنمره فيضرب الإمام بها خباء قبته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن المستحبات أيضا أن يخطب خطبة بعد الزوال من يوم التاسع بمسجد نامرة خطبتين يجلس في وسطهما كالجمعة يعلم الناس فيها بقية المناشق ويؤذن المؤذن بعد الخطبتين لا عند جلوس الإمام ولا قبلهما ولا فيهما ولا بعدهما ولا في اخرهما بحيث يفرغ منه مع فراغ الخطبة ويقيم والامام جالس على المنبر هذا الذي يقتضيه كلام المصنف رحمه الله لكن الامر في ذلك فيه وسع لان الامام مالك رحمه الله سئل عن المؤذن متى يؤذن يوم عرفه بعد فراغ الامام من خطبته او وهو يقطب قال ذلك واسع ان شاء الله والامام يخطب وان شاء بعدما يفرغ من خطبته ويصلي الامام بالناس بين الظهرين جمع تقديم بأذان ثاني وإقامة العصر جريا على مذهب المدونة وهو المذهب الأشهر وإن كان هناك رأي يقول بأنه يصلي بأذان واحد وهو ما يحتمله كلام المصنف رحمه الله لأنه أطلق الأذان وهو ما يقول ابن القاسم وابن الناجشون وابن المواز رحمه الله عليه وإذا فرغ الإمام من الجمع بين الظهرين بعرفة فإنه يقف للدعاء بها راكبا والماشي واقفا للتسبيح والتحميل والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتضرع إلى الله عز وجل حتى وقت الغروب ثم يندفعون إلى مزجلفة حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك روية عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء يوم دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له بمعنى أن الدعاء مطلوب في ذلك الوقت لأن يوم عرفة يوم مشهود كما نعلم ومن المستحبات كذلك أنه يندب للمرء أن يقف على عرفة متوضعا ليكون المرء على أكمل حالاته ويندب له الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ولكون الركوب فيه عون على مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة ثم يلي الركوب في الفضل القيام بالنسبة للرجال إلا إذا كان هناك تعب للرجل أو للدابة ومن المستحبات ما أشار إليه المصنف أيضا على النحو التالي وصلاته بمزدلفة العشائين. وبياته بها وإن لم ينزل فالدم وجمع وقصر إلا أهلها كمنا وعرفا وإن عجز فبعد الشفق وإن نفر مع الإنان وإلا فلكل فكل لوقته وإن قدمت قدمت عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار واستقباله به ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح وإسراع ببطن محثر, محثر ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا والمشي في غيرها وحل بها غير نساء وصيد ثم يفيض وحل به ما بقي من المستحبات أن يصلي الناس العشاءين جمع تأخير مع قصر العشاء بمزدلفة المذهب على ان الجمع سنة ان وقف مرء مع الامام وسار مع الناس او تخلف عنه اختيارا اين لم يقف معه ما لم يقف اصلا او وقف وحده فلا يجمع لا بالمزدلفة ولا بغيرها بل يصلي كل صلاة على وضعه يستحب ايضا البيات بمزدلفة ليلة العيد. أما النزل بمزدرفة بمقدار حق الرهال فهو واجب ينجبر بالدم يعني واجب ينجبر طرفه بالدم بمعنى أن الإنسان لو لم ينزل بها بدون عذر من الأعذار المانعة من النزول حتى طلع عليه الفجر وجب عليه دم حين أذن أما الترك مع العذر فلا شيء عليه الإفاضة إلى مزدرفة منصوص عليها في قول الله تعالى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 في أول وقت الثانية وقصر العشاء فقط للسنة لأن المكي ليس هناك مسافة قصر للمكي ومن يلحق به وكل الحجاج يجمعون ويقصرون المزدرفة إلا أهلها أهل المنطب أو أهل مكة فيتمون العشاء ويجمعونها مع المغرب كأهل ميناء وأهل عرفة وأهل المحصر فيتمون الربعية في بلادين وفي حال رزوعهم إليها إن كان النسك يتم بها فإن لم يتم بها قصر حال رجوعهم إليها كالمكي ينزل بالمحصة قبل دخوله مكة فيقصر فيه الدليل على الجمع والقصر حديث سيدنا وسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفته حتى إذا كان بالشعبي نزل فبال فتوضأ ولم يسبغ الوضوء قلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبح الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلها ولم يصل بينهما أو لم يصلي بينهما شيئا الحديث بعض السلف يعلن قصر الحجاج للصلاة هنا بثلاث أوا. الواجب الأول أن من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مكة قدر ما تكسر فيه الصلاة ويلزم الذهاب والأياب شرو. الواجب الثاني أن عمل الحجاج لا ينقضي إلا في أكثر من يوم من يوم وليلة. الواجب الثالث أن الحجاج من مكة لا يصح منهم نية إلا بأن ينور رجوع إلى مكة للطواف فيصير سفرهم لا يصح إلا بأن يجمعوا على مسير ما تقصر فيه الصراع وعلى هذين التوجيهين الإنسان من أهل عرفة لا يقصر لماذا؟ لأنه لا ينوي مسافة القصر ولو عادت أحد عن لحاق الناس بالسير بعد وقوفه معهم فيجمع بعد الشفق في أي مكان حتى ولو في غير مجدرف وهذا إن وقف ونفر عن الإمام وتأخر عنه لعجز به أو بالدابة فإن لم يقف مع الإمام بعرفة بل وقف بعده فأنه لا يجمع بل يصلي كل بصلاة في وقتها المختار لأن الجمع مشروع للواقف مع إمام. فقد أشرنا إلى هذا منذ سطور قليلة أو منذ لحظات قليلة والمصنف لما بيقول وإن قد قدمت عليه أعادهما يشير إلى أنه لو قدم المغرب والعشاء على الشفق أعادهما بعد الشفق لكن إعادة المغرب استحبابا في الوقت وإعادة العشاء وجوبا أبدا لأنها وقعت قبل وقتها من المستحبات أيضا أن يرتحل الحاج من مزدلفة بعد صلاة الصبح في أول وقتها حال كونه مؤلسا يعني حال كونه يصلي وقت الغلس ويندب وقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة جاعنا من مشعر الحرام على يساره مكبرا لله عز وجل داعيا لنفسه والمسلمين حتى وقت الإسفار والمصنف بيقول ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح يشير بذلك إلى أنه لا يشرع الوقوف بعد الإسفار الأعلى ولا قبل صلاة الصبح لماذا؟ لأنه خلاف السنة ولأن هذا الفعل فعل المشركين حيث كانوا يقفون حتى طلوع الشمس من المستحبات كذلك الإصرار في بتم نحسر أو محشر للسنة راكبا أو ماشيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو صحابته. وهذا الوادي وادي بين مدرفة ومن قدر قدر رمي حجر ليس من واحد منهما، يعني لهو تابع ولا هو تبع لهذه وله هو تبع لهذه. وقيل إن سبب التسمية إن أصحاب الفيل صنع فيه واعية فيه الفيل وسقط. أو قيل إنه نزل العذاب عليهم في هذا المنطقة أو في تلك المنطقة. مسألة الإحصار في ال الأما... مسألة في الأماكن اللي فيها عذاب هذه من هذه مصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه لما مر على ديار ثمود في غزوة تبوك أمرهم بالتعجيل والإشراف ولا يبطئون السير في هذا المكان لأنه مكان عذاب. فكذلك الحال هنا في هذه المنطقة. من المستحبات أنه يستحب للمرء أن يرمي جمرة العقبة حين وصوله منه قبل أن يحط الرحال لأنه هذه تحية الحرم فالنبد هنا انصب على كونه حين الوصول إلينا حتى وإن كان راقبا ولا يصبر حتى يمزل ويندب أيضا مشي الرامي في غير جمرة العقبة يوم النهر فيشمل العقبة في غير يوم النحر؟ بناء على راني جمرة العقبة يحل للإنسان المحرم كل شيء ما عدا حكتين ما عدا النشاء والطيب بمعنى لا يقرب بالنساء بالجماع أو بمقدمات الجماع ولا يعقد عقد نكاح ولا يصطاد شيئا فالحرمى باقية والطيب له مكروه حتى يطوف طواف الإفاد من من دورات أبنائنا الطلاب التكبير عند رمي كل حصاة يكبر تكبيرها واحدة يعني الله هو أكبر عند كل حصاة مع مستحباب التتابع بمعنى أنه يكون في مولاة في الرمي الثانية عقب الأولى والثالثة عقب الثانية وهكذا ولا يفصل بينها بكلام يشغل أو بفعل يشغله ومن المستحبات كذلك أنه يلتقط الحصيات التي ترمى بها تلك الجمرة في يوم العيد وما بعده من أيام منها أو يلتقطها من حششة. مشتتنا جمرة العقبة يلتقطها من مجذلفة. من المستحبات كذلك أن يذبح الهدي قبل الزوال حتى لو قبل الشمس خلاف الأضحية لأن الأضحية متعلقة بالصلاة. وهنا لا صلاة على أهل بنا ومحل ذلك محل الذبح يعني إن لازمه هادي أو تطوف به وإلا فلا فإن لم يلزمه الهادي أصلا فلا يكلف بالزبح في هذا الوقت يستحب للحاج أن يطلب ودانتها ولو ظلت بالقرب لو ظلت لقرب الزوال بحيث يبقى قدر حلقه يحلق قبل الزوال بعد نحرها فإن ضلت الناقة ولم يجدها وخشى الزوال يحلق قبله حتى لا تفوته فضيلة لأن الزبح والحلق مندوب كلاهما, مندوب كلاهما قبل الزوال مقروهان بعد الزوال من المندوبات كذلك الحلق بعد الزبح الحلق في نفسه واجب ويجوز الحلق بأي شيء يزيل الرأس والتقصير لشعر الرأس مجزي الزبر عن الحلق والحلق أفضل إلى المتمتع الذي تحلل من عمرته هنا الحج من عامه فتقصيره في هذا الحال أفضل لبقاء شعثه الحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيت أما بالنسبة لحق المرأة التقصير في حقها سنة صغيرة كانت أو كبيرة أما الحلق فلا يطلب منها لأنه نوع من المثلة والمرأة تقص من جميع شعرها مقدار الأنمونة من أصبع اليد أو أزيد أو أنقص بيسير لكن إن كان برأسها هذا تحلق لأن هذا في نوع من الصلاح تشعرها من المندوبات كذلك أنه يندب للمرء طواف الإفادة إذا فرغ من رمي جمرة العقبة يوم النحر، ومن النحر ومن الذبح ومن الحرق ومن التقصير الأفضل له بعد أن يأتي بذلك كله أن يأتي إلى مكة المكرمة ويطوف بالبيت طواف الإفادة سبعا من غير تأخير الذي قدر ما يقضي بعض حوائجه ومن المستحبات أن يطوف في ثوب الإحرام وعاقب الحلق وبذلك يتحلل الإنسان التحلل الثاني أو التحلل الأكبر وهذا في حق, في حق من قدم السعي قبل طواف القدوم لكن إن لم يكن قد سعى قبل الوقوف فالتحلل الثاني في حقه أنه يطوف ويزعى ثم يتحلل وقت هذا الطوافل هو الطوافل إفادة يدخل بطروع فجر يوم النحر وبناء عليه يحل له كل ما كان حراما عليه اللي هو التحلل الأكبر هنا بعض الحالات اللي أشر لها المصنف يترتب عليها هذه أو الفذية هي حالات متعلقة بالحلق والرمي ونح وزالك قال رحمه الله وإن حلق وإن واطئ قبله فدم بخلاف الصيد كتأخير الحلق لبلده أو الإضافة للمحرم ورمي كل حصاق أو الجميع لليل وإن لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز، ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه والليل قضاء وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره الحالة الأولى لو طاف طواف الإفادة وواطئ قبل الحلق يلزمه دم لخلاف الصيد في الحلق في الحل قبل الحلق وبعد الإفادة لا يلزمه فيه دم لو واطئ المرء بعد طواف الإفادة وقبل أن يسعى فعليه دم وإن استعد كذلك فعليه الجزاء كذلك لو واطئه واصطاد قبل الإفادة ولكن لو المرء اصطاد فيما بينهما فلا دم عليه لأن أمر الصيد أخف من أمر الوطن لو الإنسان الحاج أخر الحلق حتى إن عاد إلى بلده يلزمه الدم حتى ولو كانت الحجة باقية الحجة باقية ويكفر طول في لجوم الدم في من كانت بلاده بعيدة سواء كان التأخير من طرفه بالعمدي أو بالنسياني أو بالجهل وكذا الحال في تأخير الحلق حتى خروج أيام منه أربعة لو إن المرء أخر طواف الإفادة وحده أو أخره مع السعي أو أخر السعي وحده حتى مضت أشهر الحج ودخل عليه شهر الله المحرم ناذا يصنع؟ قالوا يأتي بالإفادة في الأولى وبه مع السعي في الأخيرة ويلزمه هدي واحد في جميع الحالات المذكوذة تأخير الرمي للليل يستوجب الهج لو الإنسان أخر رمي كل حصاه واحدة من العقبة إلى الليل أو أخر رمي حصيات جمرة كاملة أو أخر رمي جميع الجمار عن وقت الأداء وهو النهار لوقت القضاء وهو الليل يلزمه الدم بمعنى أن الرمي مرتبط بالنهار فالتأخير للليل يوجب الدم وأولى في وجوب الدم إحنا هنا قلنا الدم يلزم بالتأخير من النهار إلى الليل في هنا حالة أولى وهي لو أخر اللي اثنين يعني لن يرمي لا في النهار ولا في اللي أو ترك اللي اثنين معه فهو واجب عليه الدم حينئذ لأنه هنا لم يؤدي ولم يقضي والمصنف يبالغ على هذا الأمر بقول وإن لصغير إلى آخره يعني الدم واجب حتى ولو كان الحاد صغيرا لا يحسن الرأي أو مجنونا وكيف يخاطبان قالوا يخاطب بذلك الولي ولي الصبي وولي المجنون حيث إنه مكلف بالرمي عنه، فإن لم يفعل حتى دخل الليل، يعني الولي لم يفعل حتى دخل الليل يجب الدم، وليس من مالهما، ولكن من مال الولي، لأن التقصير ينسب لمن؟ ينسب للولي، الطفل الصغير اللي لا يحسن الرمي عن نفسه، اللي يحسن الرمي يرمي عن نفسه، إن لم يرمي إلى الليل ولم يرمي عنه ولي، فعليه الدم. مسألة النيابة في رمي الجمار فيها كلام للعلماء في المذهب قالوا ان العاجز عن الرمي او المغمى عليه يرمي عنهما الغير لو قدر المريض على الرمي يحمل ويرمي عن نفسه طيب ما وجدناش من يحمله او وجد من يحمله ولكن بأجرة ضاهبة او نحو ذلك او وجد من يحمله الى ان الشخص نفسه ليس عنده القدرة على الرمي فيرمي عنه الغير على سبيل النيابة والمريض يتحرى وقت الرمي يعني وقت رمي الغير عنه ويكبر لكل حصان يعني يقف مثلا يشوف الحصان وهي تنطلق بالنيابة عنه ويكبر عندها والراني عن المريض أو عن العاجز يقف عند الجمرتين للدعاء ومن الحسن أن يتحرى المريض ذلك الوقوف ويدعو أيضا لأن هنا الدعاء لا يوجد مشقة يدعو بلسانه أو حتى يدعو بقلبه والعاجز اللي بيستنيد من يرمي عنه في وقت الأداء يلزمه دم ما فائدة الاستنابة حينئذ ايزن إذا كان في دم ما فائدة الاستنابة قالوا فائدة الاستنابة رفع الإثم عنه إن رمى عنه وقت الأداء والإثم إن لم يرمي عنه وليه وقت الأداء لو صح المريض أو أثاق المغمى عليه أو قدر العاجز فإن كل واحد منهما منهم يعيد الرمي وجوباً ما رمي عنه في الأيام الماضية أو في بعضها ويكون ذلك قبل الفوات الحاصل بغروب شمس يوم الرمى يعني بعد ما رموا عنه بفترة أو رمى عنه وزء من الحساب صحة أو أفاق المهم عنه يقوم ويرمي عن نفسه مرة أخرى الإدراك الفضيلة لا شك وقت القضاء بالنسبة الرمي الجمار المصنف يقول وقضاء كل الى الليل إليه والليل قضاء معنى كلامه رحمه الله إن قضاء رمي كل يوم من الجمرات من غروب الشمس كل يوم ينتهي إلى غروب الشمس اليوم الرابع ولا قضاء الرمي الرابع لأن الوقت قد خرج تماما ويجب الدم حينئذ والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم ولما قبله فيجب فيه الدم على المشهور من المساء يعني نحن نوضح هذا الأمر بسرعة أوسعة شوية فنقول أن الجمار لها ثلاث أوقات وقت أداء ووقت ثوات ووقت قضاء وقيل هناك وقت استدراك الربي لحصول الترتيب بان هذه الأوقات على النحو التالي وقت الثوات هو الوقت الذي لا يرمي فيه شيء من الجمار وهو الذي أشير إليه في قول المصنف قبل الثوات بالغروب من الرابع بمعنى غروب شمس اليوم الرابع من أيام منه الرمي يفوت بكل وجه من الوجوه. وقت القضاء هو الوقت اللي لا يصلح التأخير إليه ومن رمي فيه يلزمه الدم ولا وهذا الذي اذكره المصنف بقوله والليل قضاء أي والليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم يجب فيه الدم على المشهور مع الرمي إلى غروب الرابع وقت الأداء هو الذي يوجه فيه التأخير ولا يلزمه فيه الدم قالوا في خاتمة هذه الجزء من النص أن المريض العاجز عن المشي للجمار للجمرة أو الصغير اللي لا يستطيع الرجل إذا كان يقدر كل منهما على الرني محمولا ووجد من من يحمله فيحمل ويرمي عن نفسه ولا يرمي حصاصه كث في غيره ليرمي بها عنه يعني ما ينفعشه أن يرمي الحصاء من إيده لإيده واحد ثاني والثاني يرميها لأن هذا لا يعد رميا يقول المصنف وحمل مطيق ورمى ولا يرمي في كف غيره وننضي مع بقية هذه الأحكام فنقول قال المصنف رحمه الله وتقديم الحلق أو الإفادة على الرمي لا إن خالف في غيره وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثا وان ترك جل ليلة سدم او ليلتين ان تعجل ولو بات بمكة او مكيا قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ورخص لراع بعد العقبة ان ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة وترك التحصيب لغير مقتدن به ورمي كل يوم الثلاث وختم بالعقبة من الزوار الغرو مسائل متعددة في هذا النص مسألة تقديم الحلقة أو الإفادة على الرمي ماذا توجب قالوا توجب الفدية بمعنى لو قدم المرء الحلقة على رمي جمرة العقبة فتلزمه الفدية لأنه وقع أو أوقع شيئا قبل التهلل كما صرح بيث مدوانة وعيره ولا يلزمه الهدي كما تفيد عبارة المصنف لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي فإذا رمى جمرة العقبة أمر الموسي على رأسه لأن الحلق الأول وقع قبل مهله ولكن يلزمه الهدي فيما لو قدم طواف الإفادة على رمي جمرة العقبة مع الإجزاء في ذلك على مشهور المذى ولو قدم المرء كلا من الإفاضة والحلق على الرمي لوجب فيهما فدية وهدي ثم إن الترتيب بين كل منهما وبين الرمي واجب ولو كان مستحب لما واجب فيه شيء ويشير المصنف بقوله لا إن خالف غير معناه أنه إن خالف الترقيب في غير الصورتين المتقدمتين اللي هما تقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي كإن حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي أو أفاض قبل النحر أو الحلق أو قبلهما معا هذه خمس صور قالوا لا دم علي في هذه الصور الخمس الدليل الحديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أصبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سؤل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج بالنسبة لمسألت المبيد بميناء يلزم الحاج بعد الإفادة أن يعود إلى ميناء على الفور ولكن يجد له التأخر في مكة بحيث يدرك المبيد بميناء ولا خلاف في إن المبيت بمنا في أيام التشريق في بمنا ليل التشريق من سنن الحج إلا للعيا أو الشقايا أو تعديل. فلو عاد المرء إلى منا يسمّره النبي فيها فوق العقبة من ناحية منا لا من أسفلها من ناحية مكة. وهذا أيضا بحسب الوجه. لأن في عصرنا الحالي مسألة المبيت والنفر ونحوها لها ترتيبات معينة تقوم بها يقوم بها القائمون على مناسك الحج والعمرة. فإنه لا يجوز لأنه ليس من ميناء ومبيت الثلاث ليالي إن لم يتعجل أو ليالتين إن تعجل هذا كلام شراف رحمه الله في أين يبيت وأين لا يبيت والإنسان لو ترك المبيت بميناء وبات دونها جهة مكة كل الليلة فيلزم دم على مشهور المذهب وعلى الظاهر من المذهب حتى ولو كان الترك لضرورة كخوف على متاه وهذا ما يقتضيه المذهب على حسب رواية ابن نافع عن مالك في من حبسه مرض سبات لمكة ولم يبد من قالوا عليه هذه بالنسبة للمتعجل لو طاف المرء طاف الإفادة يلزمه الرجوع لأجل, لأجل البيات بها ثلاث ليالي إلا يتعجل فإن تعجل فليلتين ويسقط عنه روميش اليوم الثالث وهذا المشاركة له في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخره فلا إثم عليه وهنا لا نفرق أو لا يفرق في المذهب بين جواز التعجيل بين أن يبيت المرء بغير مكة أو يبيت بمكة على المشهور وبغض النظر عن المتعجل هل هو من أهل الآفاق أو من أهل مكة مقابل المشهور في المذهب أن يلزم من يبيت بمكة العودة للرمي لأنه خرج عن سنة التعجيل ويلزمه الدم إن لم يعد شرط التعجيل أن يكون قد تجاوز جمرة العقبة قبل غروب اليوم الثاني من أيام الرب إن لم يجاوزها إلا بعد الغروب يلزمه النبي الدمينة ويرمي في اليوم الثالث في امور هنا تلخص للرعاة ونحوهم من باب التخفيف ورفع الحرج ودفع المشقة عنه مثلا الرعاة قالوا راعي الابل تلخص له راعي الابل فقط بعد رمي جمرة العقمة يوم النحر ان ينصرف الى راعي ابنه ويترك المبيت الحادي عشر والثاني عشر ويأتي اليوم الثالث من ايام النحر فيرمي فيه لليومين اليوم الثاني اللي فاتوا هو في الرعي اليوم الثالث اللي حضر فيه لهو ثاني يوم من أيام الرمي وليس المرض بالثالث كلام مصنف ثالث أيام الرمي لأنه من أخر نوم لم يجزئه إذ لم يتعدى الترخيص إليه فلو وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى لليومين قبله ثم يرمي للثالث الحاضر وعليه دوم التأخير نفس الوضع يرخص لصاحب السقايا في ترك النبيت خاصة فلا بد أن يأتي نهارا من الرمي ثم ينزل الماء من زمزم في الليل ويفرغه في الحيوع هذا في فترة من الفترات السللة عليه الحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي مينة من أجل ثقايته فأذن له لأنه كان يقوم بالثقاية قال ابن حجر وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمينة وأنه من مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عظيمة وأن الإذن وقع لهذه العلة المذكورة بالنسبة للرعاة ورد في التركيس لهم حديث عاصم بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيت وتدي عن منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر كذلك من الرخص المتعلقة بالضعف من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم يرخص يرخص لهم أن يقدموا تلحقهم مشقة المبيت بمزدرفة والسفير مع الناس غدوة يوم العيد إلى ميناء هؤلاء لهم رخصة بعد النزل من وجمع الرشاقين به وإقامتهم بعد الليالي لهم رخصة الرد والرجوع من المزدرفة إلى ميناء في الليل ويسقط عنهم المقود المشعر الحرام وفيها حديث صريحة السيدة سودة بامتزامها ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها ولمن شابها من ذوي الاعذار في الدفع قبله فقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضها انها قالت استأذلت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة صبتة يقول القاسم والصبتة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذني أحب إلي من مفروح به رضي الله عن السيدة عائشة والسيدة سودة فقد كانت دائما سباقتين إلى الخير وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها حريصة على أن تكون سباقة للخير عن غيرها من نشاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول إن لو كانت إزامة النبي عليه الصلاة والسلام كاستئزان السيدة السودة له هذا حب لها من البقاء معه يرخص أيضا في ترك التحصيب اللي هو نزول بالمحصب في ليلة 14 ومحل الرخصة على حد تعبير الإمام الخرشي لغير المقتد به فلا رخصة في تركه لمقتدم به لإحيائه السنة إلا أن يكون متعجلا يعني لو كان إنشان ممن يقتدي به الناس كإمام أو يعني يقود فريقا من الناس يعلمهم مناسك ولحويه هذا لا يدخل في هذه الرخصة لأنه ينبغي له البقاء ليعلم الناس فالإمام القرش يرى أنه لغير المقتدبي لا رخصة في تركه للمقتدبي لإحيائه السنة إلا إذا كان متعدل أو وافق النفر نفره وافق يوم الجمعة فليدخل مكة وليصلي الجمعة بالتوافق مع أهلها أهل مكة والنزول بالمحصة بمشروع للنبي عليه الصلاة والسلام نزل به وصل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولو إن الحجاج عادوا من مكة عقد توفهم بتواف الإفادة وباتوا منها يرموا وجوبا كل يوم بعد يوم العيد الجمار الثلاث كل وافدة بسبع حصيات يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ويتبعها برمي الوسطى ويختم برمي جمرة العقمة والترتيب هذا شرط في صحة الرني وتكون جملة الحصيات سبعون حصاة غير متعدل وتسعة وأربعون للمتعدل ووقت أداء كل يوم من الزوال منه إلى غروب الشمس نتكلم هنا عن شروط صحة الرني التي أشار عليها المصنف رحمه الله بقوله على النحو التالي قال وصحته الهاء هنا تعود على الرني وصحته بحجر كحصي الخذف ورمي وإن بمتنجس على الجمرة وإن أصابت غيرها وإن ذهبت بقوة لا دونها وإن أطارت غيرها لها ولا طين ومعدن وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد وبتردت بهن وأعاد ما حضر بعد المنسية ومن بعدها في يومها فقط بالنسبة للرمي الشعيرة هامة من شعائر الحج ومنسك من مناسكه وفي ثكمة بالغة ان الرمي هنا فيه رجم لابليس لعناته الله تعالى عليه وارغاما للشيطان وكيده الرمي اشترط فيه الشروط التالية يكون الرمي بالحجر يعني جنس ما يسمى حجر من الاحجار الرخانية ونحوها فلا يصح الرمي بالذهب او بالفدة او نحوها من المعادن ولا يصح بالطين ولا بالفخار ويبزي الرمي حتى لو كان الحجر نجس مع الكراهة وان رمى بحجر النجس اعاده بظاهر على سبيل الاستعداد مسألة الرمي بالحجر بالذهب والفدة ورد من سيرة السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت ترمي الجمار فسقط من يدها حجر من الجمار فأنفت أن تقطع الموالاة أو تقطع التتابع فنزعت خاتمها ورنت به تتمت السبعة هذه القصة وردت في بعض الكتب المعاصرة التي تناولت سيرة بالسيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها وعنها ذكرناها من باب الكلام عن الرمي بالذهب او الصد بالنسبة لقدر الحجر قالوا كحصي الخذف او الخذف وقدر قدر الفولة او النواة او دون الامولة حيث وجد خلاف في ذلك في المقدار قالوا ان العرب كانت تستعمل هذا الحصي وتضعه بين تمسكه بالاصبع وتجعله على وجه اللعب بين السبابة ثم تقذفه بسببة اليمنا او تجعلها بين السبابتين كان يلعب به أو يعبث به. فالرمي يكون بهذا المقدار النقصار بحيثما يكون حجر كبير جداً يضر الغير أو حجر صغير جداً السنة الوسطية. من الشروط كذلك أن يكون الرمي على الجمرة، فلو رمى على غيرها لا يجزي الرمش المشروط هو لصورة الجمرة. ومن الشروط كذلك الرمش بمعنى أنه لا يضع الحجر وضعاً أو يطرحه طرحاً. أو يرميه برجل أو يقذفه برأسي ونحو ذلك. فإن فعل المرء ذلك فلا يجزئه ويشترط أن الرمي يكون باليد فلا بالقوس ولا بالرجل ولا بالثم ولا بالرأس ويكون بالأصابع وليس بقبضة اليد ويكون باليد اليمنى إلا للإنسان الأعثر اللي هو يتصرف بيده اليسرى. بالنسبة للشرط الثالث مشروط الرمي اللي هو الرمي على الجمرة شرط الرمي على الجمرة في بعض الأحكام المتعلقة به مثلا لو إن الحصاه وقعت دون الجمرة ولم تصل لها أو وصلت لها لاذ قوة الرمي بأن وقعت على محل عالي ثم تدحرجت من عليه ووصلت للجمرة وإن أطارت الحصاه الواقعة دونها حصار غيرها فوصلت الحصاه المطارة لها للجمرة لا تجز ولو أن الحصاء أصابت غير الجمرة ابتداء من محمل, محمل أو غيره ثم ذهبت لها بقوة من الرامي تجزئ لأن العبرة بوصول الحصاء سواء بصورة بطيئة أو سريعة هذا الكلام مع الزحام أبنائنا الطلاب ونحن نعلم أن كثيرا من المشاكل وكثيرا من الزحام يحدث عند الرامي والتزاحم يصل إلى حد يمثل مأساة في بعض مناسك في بعض مواسم الحج حيث يموت كثير من الناس عند التزاحم على الرمي ونحوه وتضطر حكومة المملكة إلى إنشاء, أنفاق، إنشاء كباري أو إنشاء أماكن علوية للرامي حتى تخفف بطأة هذا الأمر بعض الناس لو حرس بكل دقة على وصول الرمي للجمرة قد ينشأ عنه إضرار بالغير وقد ينشأ عنه إيذاء وقد ينشأ عنه تدافع كما نرى أو كما يحدث في عصرنا فيبغي على المرحي أن لا يكلف فوق وشعه ولا يُوجَئ الإنسان أن يرمي بالطين والمعادن بكفة مع كُلّنقد كَزَّه والفضة والرصاص وغير ذلك، ولا يرمي بالمئعات. بعض الناس، بعض النساء، ممن لا دراية عندهن، يقذفنا أو يرمينا الجمرة بالأعذية والنعال ونحو ذلك. ضمن منهم أن إبليس واقف أمامهم، فيضربونه على أم رأسه. والعياذ بالله، هذا من سوء التعامل مع مناسك بيت الله العتيق. فالمسألة مش مش مباردة من رمي بحجر كبير أو حجر صغير أو ضرب الإبليس أو رمي بحديد أو نحو ذلك المسألة فيها حكمة ربانية وفيها اتباع لشعيرة قام بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر بها وحسن عليها وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يكون وقافا عند هذه الشعيرة لو رمى الإنسان الحصاه على الجمرة ووقعت في شقوقها ولم تنزئ إلى عرض الجمرة هل تجزئ أو لا تجزئ في تردد الشيخ عبد الله المنوفي وهذا الشيخ المصنف يرى الإجزاء نظرا لجعل الجمرة اسما للبناء وما تحته الشيخ بهرام وغيره من أئمة المذهب يرون عدم الإجزاء باعتبار أن الجمرة عنده اسم للمكان المفتوح فيه الحصى هو إلى لن يستطيع متابعة الحصى ليتأكد وصلت أو ساقط في الشق أو لم تسقط أو إن الحصان اللي ساقط في الشق هذه حصات زيد أو حصات عمري فالمسائل اللي قالوها الفقهاء قديما كان في وقت لم يكن فيه زحام أما الآن الزحام نظرا لشدته الإنسان مش حيستطيع أبناء الطلاب وهذا الكلام نقوله على سبيل إن هذا علم تعلمناه ومثل درسناه وكتاب شرحناه لكن لما نأتي للواقع العملي في مناسك الحج نبصر الناس بأن يكون عندهم سعة أفق وسعة فهم للنصوص وسعة فهم لأراء الفقهاء مش المسألة اننا التزم بكل كلمة قالها فقيه ان هذا مندوب وهذا مقروه بما يطرفتب عليه اضرار للنفس او اضرار للغير او اخلال بالمناسك لا فاتقوا الله ما ستعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعاه وخير الامور الوسط يشترط التركيب الجمرات بحيث يبدأ بالاولى ثم الوسطى ثم الثانية الثالثة فلو نكس او ترك الاولى مثلا او بعضها لم يجزه ذلك وعليه وليس عليه دم ينبني على شرط الترتيب أن الإنسان لو نسى رمي الجمر الأولى من ثاني يوم النحر ورمى ثالث يوم النحر بتمامه ثم رمى الرابع بتمامه ثم ذكره فيرمي المنسية وما بعدها في يومها وجوبا وهي الوسطى ثم يرمي العقبة لأنه رمي باطل لعالم الترتيب ثم يرمي اليوم الرابع بتمامه استحبابا يقول المصنف وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط نخطب كلامنا عن الرمش بفائدة طيبة يذكرها الإمام الغزالي حجة الإسلام الغزالي عن حكمة الرمي وثوائد يقول رحمه الله وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به لانقياد للأمر وإظهار للرق والعبودية وانطهادا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك ثم ليقصد التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرب له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله عز وجل أن يعميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله يقول الغذالي فإن خطر لك أن الشيطان عرب له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا يعني الحاج فليس يعرض لي الشيطان فأعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به عن نفسك فأجرده عن نفسك بالجد والتشميل للرمي فبذلك ترغم أنسى الشيطان يعني ممكن يخطر ببال الإنسان اني الشيطان عرض لسينا ابراهيم بس انا مش هيعرض لي انا اقوى او انا اصلب ايماني من ان يعرض لي هذا الهاجس يلقيه الشيطان في نفس الانسان لان معروف ان مهما بلوت من درجة الصلاح والقرب من الله عز وجل والعبادة فلم تلقى الى درجة خليل الرحمن اني ابراهيم عليه السلام ولا الى اي نبي من الانبياء لا قبل ابراهيم ولا بعد ابراهيم وبالتالي الشيطان يلقي في خواطر الناس عند رمي الجمار خواطر سيئة والعادة بالله ولذلك الغزالي نمضي مع كلامه وهو يقول واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره إذ لا يحصل إرغام أنسه إلا بامتثال كأمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ من نفس فيه الكلام ده موجود في إحياء علوم الدين و... وكلام طيب للإمام المزاج رحمه الله يبصر به الناس بفائدة الرمي والحكمة منها لأن النهاردة أبناءنا الطلاب بعد أن ختمنا هذا النص من كلام مصنف نرفض النظر إلى قضية هامة يثيرها المشككون لمناسك الحج ولغيره من شعائر هذا الدين يقولون ما فائدة الرمي بحجر ورمي الحجر بحجر والتواف حول حجر، واستلام حجر، وتقبيل حجر، والصعود على حجر مع أن دينكم هذا الدين الحنيف يأتي لنبز عبادة الأصنام والأحجار والأوثان هذه من الشبهات التي يثيرها أعداء الدين يحاولون أنهم يشككوا الناس في المناسك يشككوا الناس في الحكمة من المناسك نعم إن معظم مناسك الحج كما ترى كلها تتعلق بأحجار وبأشياء جامدة لا حركة فيها وإنما العبرة ليست في حجر وليست في بقعة وإنما العبرة في شرف البقعة وفيما وقع في هذه البقعة من خواطر ووقاع وأحداث وفي من مر بهذه البقعة أو نزل بها أو حل بها أو نزل عليها من وحي الله عز وجل على نبيه وعلى من سبقه من الأنبياء والمرسلين المسألة أبعد من أنها تتعلق بأحجار أو بنصب أو نحو ذلك فالله سبحانه وتعالى حينما أمرنا بالحج حدده بالزمان حدده بالمكان حدده بالمناسك الوريرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المناسك التي لا يتحقق الحج إلا بها فلو أن الإنسان أطلق عنان لتفكيره السقيم ما فائدة الرمي وما فائدة الطواف وما فائدة الرقي وما فائدة الصعود والنزول لو أطلق الإنسان العنان لنفسه في هذه المناسك لافسد على نفسه على نفسه لذة العبادة وأبعد عن طريق الجادة فليتق لها الحجيز في حجهم وليحرسوا تمام الحرص على التأثير بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمره واجتناب ما نها، وعلى تدبر الحكمة الطيبة التي من أجلها شرعت تلك المناسك وليعلم كل حاج أنه إنما أتى لهذا المكان ليتجرد من الأدران ويغتسل من الأوساخ وينقى من الخطايا وينقى من الذنوب فليعد بفكر طيب وليحرص على أداء المناسك بفكر طيب يسلم له حجه وتسلم له عمرته وبهذا ينتهي هذا الدرس أبناءنا الطلاب ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته